قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأضاحي وعن أنس ابن مالك. صحيح نمبر الصيد. باقيه. ها. راجي حديث رافع. نعم. وع الرافع بن خديج نضيل. نحن شرحنا كتاب ال اقتناه كلهن. أينه؟ طيب. حديث رافع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الحليفة من تهامه فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيره فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم ان لهذه البهائم اوابذك اوابذ الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله ان لاق العدو غدا وليست معنا مدا اف بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فاكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت تأبد أبودا أبدت تأبد وتأبد تأبد وتأبد أبودا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامه من أهل العلم النووي رحمه الله من يقول بأن المراد به المكان المعروف ميقات أهل المدينة. وبعضهم يقول إن قوله منتهامه إلى الحليفة منتهامه يدل على أنه مكان آخر. قالوا فهذا بين مكة والطائف. بعضهم يقول عند الميقات الذي لأهل, آه آه لأهل العراق. وهو ذات عرق وعلى كل حال هذا لا تأثير له في الحكم معرفة هذا المكان هذا المقصود به هذا أو هذا لا يترتب عليه حكم واتهامه يقول إذا انحدر من اتجه إلى الحجاز انحدر من نجد فإنه يصير إلى تهامه ومكة من تهامه يقول لأنه قيل لها ذلك لتغير الهواء الشاهد يقول فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما أصابوها في رواية أنها من المغانم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 من أهل العلم وهو الأقرب الله تعالى أعلم من يقول لأنها من الغنيمة أخذت وذبحت قبل أن تقسم الغنيمة فصارت في حكم الغلول وهو ما أخذ من الغنيمة قبل قسمها هذا هو الأقرب وبعضهم يقول لأنهم انتهبوها أخذوها على سبيل النهبة ولم يأخذوا بقدر الحاجة يعني لما وقعوا عليها صار كل يأخذ ويستحوذ على ما استطاع ولم يأخذوا بقدر حاجتهم فمثل هذا لا يجوز وا استدل قائله بما رواه أبو داود في سننه عن رجل من الأنصار قال أصابت الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فانتهبوها يقول فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوسه على قوسه يعني يتوكل نعم. فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم يعني يثير عليه التراب ومعلوم أن اللحم إذا أصابه التراب لا ينتفع به ولحل حينما تسلخ الشادس لا تكون ربطة ربطاً جيداً أريد أن يقطعها فتقع في التراب فعندئذ لا تسأل عن الحال نعم. ف... النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قال إن النهبة ليس بأحل من الميتة إن النهبة ليست بأحل من الميتة على كل حال انتهبوها هذا قد لا ينافي قول من قال بأنهم أخذوها من الغنيمة قبل أن تقسم لأن فعلهم هذا كان من قبيل النهبة فلا يحل والإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يقول باب إذا أصاب قوم غنيمة فدبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تكن وهذا يرجع إلى ما سبق طيب هنا يقول فعمر النبي صلى الله عليه وسلم للقدور فأكفيت أكفيت أكفيت الذي أريق الرواية التي عند أبي داود تدل على أن الذي أكث هو ما في القدور وجعل يرمل اللحم بعض أهل العلم استشكل هذا وقال إن إتلاف اللحم تضيع للمال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد المال إلى الغنيمة فيقسم معها وإنما أراق اللحم المرق تعزيرا لهم وهذا الذي اختاره النووي رحمه الله لكن الحديث السابق لا يساعد على هذا الفهم والاختيار والله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها ليست بأحل من الميتة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده عاد اللحم إلى الغنيمة مرة ثانية يقول ثم قسم فعادل عشرة من الغنم ببعير نحن نعرف في الهدي والأضاحي أن البعير بدنا عن سبعة وهنا قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فهذا لا يؤثر في حكم الأوحية والهدي من أن البعير يعادل سبعا من الغنم لا تأثر له لكن هنا بأي اعتبار يمكن أن يكون ذلك باعتبار القيمة, باعتبار القيمة اما لقلة الإبل وجودتها أو لجودتها ونفاستها أو لضعف الغنم وهزالها فعاد البعير بعشر من الغنم ويقول يقول فند منها بعير ند بمعنى انفلت وانطلق وفر فطلبوه فأعياهم يعني عجزوا عن إدراكه وكان في القوم خيل يسير فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه رما فأدركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش أفسر الأوابد قال التي قد توحشت ونفرت من الإنس أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها اصنعوا به هكذا فهذه الجملة تدل على أن طبعا هي الشاهد هنا فيما يتعلق بموضوع الصيد أن ما توحش من المستأن أن ند ونفر وتوحش من المستأنس نعم حيوان الإنسي فإنه يعامل معاملة الوحشي يعامل معاملة فلا يطلب فيه النحر أو التذكية إلا إذا كان مقدورا عليه أدركوه وفي حياء فإنه يذبح أو ينحر أما إذا لم يتمكنوا إلا برميه مثلاً فإنه كذلك يفعلون كما دل عليه هذا الحديث وعليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من أئمة وفقهاء الأمصار رضي الله تعالى عن الجميع خلافا لمن قال بأنه ألحق بالوحش فيما يتعلق بقضية واحده وهي الامتناع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قالوا ألحقه بالوحش في هذه الصفة وهي الامتناع أما أنه يؤكل من غير تذكية أو من غير نحر عن طريق الرمي فقالوا فإن ذلك لا يحله وقالوا بأن كون هذه البهيمة ندت وصارت كالوحشية لا يخرجها عن بقية أحكام المستأنس مثل أنها ملك لصاحبها إذا أدركوها فيلمن لصاحبها قالوا كذلك أيضا لا يخرجها عن حكم نظائرها وهو الإبل مثلا حيث إن المطلوب فيها النحر فتنحر هذا القول وإن قال به بعم الأئمة كمالك وربيعة والليل إلا أنه قول الراجح على خلافه والحديث يدل على هذا هم يجيبون عن هذا الحديث يقولون بأن النبي صلى الله هنا ليس في الحديث أنه حينما ضربه الرجل أو رماه الرجل بالسهم أنه أدركه أنه قتله قالوا رماه بالسهم فحبسه ولم يذكر أنه قتله فقد يكون هؤلاء أدركوه وجاؤوا ونحروه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في كلامه ما يدل على أنهم ولم يرد في الحديث أصلاً ما يدل على أنهم أن قتله كان بهذه الرمح وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يحله إذا صار بهذه المثابة فله حكم الوحش بل حتى لو لم يقدر عليه كما ذكرت في بعض المجالس السابقة لأن سقط في بئر ولم يمكن نحره فماذا يصنع به فإنه بالطريقة التي وقد ثبت في هذا أخبار نعم بعض ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن مثل هذا عن البعير الذي يدركه صاحبه يعني يكون قد تردى أو فيدركه صاحبه وقد وجأه بحديدة أو الشات التي يدركها صاحبها قبل أن تموت فوجأها بحديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وهذا ثابت وكذلك أيضا وقع هذا بالكوفة حيث ترد بعيد ولم يكن مع صاحبه شيء الرجل الذي كان يرعى هذه المنائح فوجأه في خاصرته بحديدة أو في سنامه ثم قطعه وفرقه على أهله فكرهه فجاء إلى علي رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك فقال له كل وأطعمه وكذلك أيضا جاء في آثار أخرى ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة تردى بئر تردى جمل في بئر فنزل رجل فلم يتمكن من نحليه فقال ابن عمر رضي الله عنه أرشده ابن عمر إلى أن يطعن في جنبه أو نحو ذلك ثم اشترى منه ابن عمر عشره فكل هذا يدل على أن ولهذا ذهب إلى هذا علي رضي الله عنه ابن مسعود ابن عباس ابن عمر جماعة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري رحمه الله يقول في الصحيح باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش أريد ذل على أنه اختيار البخاري رحمه الله يقول قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى يعني سكاكين جمع مديح. أفندبحو بالقصب، وفي رواية لمسلم فنذكي بالليط، والمقصود بالليط شرائح القصب. تعرفون القصب إذا أخذت شريحة منه تكون حادة، بل تجرح من قبض عليها ربما قبضا شديدا. فقطع القصب يقال لها الليط والنوي رحمه الله يقول هي قشوره قشور القصب أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم إلى آخره هنا يرد سؤال هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم خرجوا لغزوة فكيف يتصور أنه ليس معهم ما يذبحون به فيحتاجون إلى القصد أين السلاح اللي معهم فأجاب عن هذا بعض أهل العلم بأنهم صانوا سلاحهم الذي يقاتلون به العدو من السيوف والأسنة لأن استعمالها في غير ذلك يضعفها يحتاج كما هو معروف إلى إعادة شحذها ولم يكن معهم سكاكين صغيرة يذكون بها هذه البهاء هذا جواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ومعنى أنهر الدم يعني أساله بقوة تشفيها له بالنهر الجاري، ولذلك ما يطلق عليه العوام مثل تجد أن الدم يخرج بشكل يعني كأنه يتنفذ أو يخرج بطريقة ربما أشبه ما تكون بالرشح أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز. وتعذيب تعذيب للبهيمة ولربما ماتت خنقا بسبب الضغط قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه وهذا دليل على اشتراط التسمية وقد سبق الكلام عليها وهل تسقط إذا تركت نسيانا أهلا وأذي التسمية إن كان أعجميا فسمى بالأعجمية صح ذلك كما يعرف العربية وإذا كان أخرسا فمن أهل العلم قال إنه يشير بالإشارة التي تدل على العبارة يعني تعرفون أنتم اللي فيهم صمم اللي فيه البكم عندهم إشارات معينة تعني كل إشارة تعني شيئا عندهم إشارة للتسمية أحد يعرف منكم لغة الصم ما تعرفون أبو الله ما يعرف نعم ف... فيقولون يشير بالإشارة الدالة على ذلك يقول ليس السن والظفر هذا استثناء السن والظفر ثم بين ذلك فقال وسأحدثكم عن ذلك سأحذفكم عن ذلك أما السن فعظم الآن قوله سأحذفكم عن ذلك هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي رافع يحتمل في ظاهره يحتمل والنو رحمه الله جزم بأنه من جملة المنفوع إلى النبي صلى الله عليه وذهب وهذا هو الراجح عند كثير من أهل العلم إلا أن أبا الحسن ابن القبطان رحمه الله قال إنه من قول رافع رضي الله تعالى عنه وليس من النفوع فهو مدرج بهذا الاعتبار إلا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة السن فعظم الفاهة به تشعر أو تدل على التعليم السن فعظم يعني لأنه عظم فهذا يدل على أن الذبح بالعظم لا يجوز وأن ذلك لا يقتصر على السن لأنه علل به لا يجوز الذبح بالسن لماذا؟ لأنه عظم إذن العظم لا يجوز الذبح بالعظام مطلقا أيًا كانت سواء كانت سنا أو هرس سواء كانت قد أعدت بطريقة حادة قطعت بطريقة صارت بمثابة السكين أو لا أو دببت أو حُدّدت مثل سن الفيل الناب إذا طعن به البعير مثلا فهذا الحديث يدل على أنه, أنه لا يجوز فهو عظم أما السن فعظم وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام فيمي رحمه الله أنه لا يجوز الذبح أو النحر بالعظم مطلقا فالسن إنما حرم لأنه, لأنه عظم فدل على أن العظم لا يجوز لماذا لا يجوز الدبح بالعظم؟ ذكر النووي شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وجماعة بأنه ينجسه الآن الله عز وجل يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه الرجس والنجس الدم المسفوح وهو الخارج من أوداج الذبيحة يكون نجسا فإذا ذبح به بالعظم فإن ذلك ينجسه ينجسه والعظام هي طعام إخواننا من الجن أكد علله النووي وشيخ الإسلام وزاد شيخ الإسلام من رحمه الله بأن هذا العظم إن كان من حيوان غير مذكأ قال فهو نجس ألا نجسة ولا يذبح بالنجس لماذا يعني قد يقول قاهل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجن في ليلة الجن لما استمعوا القرام كذا كل عظم ذكر اسم الله عليه طيب إذا لم يذكر اسم الله عليه أهل الإيمان ما يأكلونه فهل يقول قائل إذن يجوز أن نذبح بعظم ليس بعظم ميت حيوان ميت فشيخ ستاني يقول لا لأنه نجس والنجس لا يذبح به لا ولا يطهر وبعض أهل العلم كإبراهيم التيمي رحمه الله يقول إن العل في المنع من الذبح بالعظم لأنه لا يقطع سيكون تعذيبا للبهيمة ويكون أشبه ما يكون يعني أن روحها تخرج ربما من غير تذكية وإنما بسبب الخنق والضغط على العنق فيحتبس عنها الهواء عن الرأس والدماغ قال أما السن عظم وأما الظفر فمودى الحبشة المدى كما سبق جمع مدية ويا السكين قيل سميت بذلك المدية قيل لها مدية لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمر الحيوان مدية وعلى كل حال الظفر من أهل العلم من يقول إنه منع لما فيه من التعذيب للحيوان فالظفر لا يحصل به انهار الدم وإنما فيه تعذيب له وقد يحصل زهوق النفس بالخنق إذا كان الدبح بالظفر ولهذا قالوا بأن الحبشة كانوا يدمون مذابح الحيوان بالأبفار يدمونها حتى تموت خنقاً وبعض أهل العلم كالنووي وابن الصلاح من علل ذلك من علل المنع بأنه تشبه لأنه قال هنا نعم وأما الظفر فمدى الحبشة وهذا فيه بعد فقد يقول قال الأمم تذبح بالسكين، والذين يقولون بهذا يقولون بأنها تشبه يقولون السكين مشتركة فليس فيها تشبه فإن هذا مما عم ولم تختص به أمة وإنما يمنع التشبه فيما كان من خصائصهم الدينية أو ما كان من خصائصهم العادية يعني في العادات إذا لم ينتشر وعلى كل حال من أهل العلم كالشافع رحمه الله من قال بأن ال الظفر ليس المقصود به الأفكار المعروفة وإنما هو نوع من الطيب في الحبشة وأنه لا يقطع لا يحصل به انهار الدم فيكون تعذيبا للبهيمة واضح ما قال أن الظفر هو الظفر المعروف وهذا بعيد نعم وحمل السن نعم على مثل ناب السبع النمر مثلا حيث يتصور هذا لأنه إذا ذبحها بسنه هو مثلا أراد أن يذبحها فهذا يكون خنقا فهو يقول لو أنه أخذ الناب المقصود بها أن يأخذ نابا طويلا ويذبح به حتى يعني من أجل أن يصور هذه المسألة، على كل حال اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز التذكية بالسن والضفر، ومنعها الأئمة الثلاثة بالمنفصلين. خلافاً لعب حنيف، لو أخذ الناس لوحده، وأراد أن يذكي به، فإنه لا يحل. نعم، تفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. قال باب الأضاحي وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبيض قوله باب الأضاحي الأضحى الأضاحي جمع أضحى قيل لها ذلك بعض أهل العلم يقولون بالنظر إلى وقت ذبحها فمتى تذبح ضحى. تذبح ضحا يوم العيد بعد صلاة العيد تكون الشمس قد ارتفعت و. يقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرمين بكبشين استدل به من قال بأن بأنه يستحب تعدد في الأضحية ألا يكتفي بواحدة وهذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح ضحى بكبشين ضحا بكبش عن محمد وقال محمد وبالكبش الآخر عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما الناس الذين يضحون بأضاح كثيره تجد البيت الواحد ممن نفقتهم واحدة البنت تريد أن تضحي والولد يريد أن يضحي والأم تضحي والأب يضحي ويجتمع من الأضاحي شيء كثير فإن هذا لم يكن عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما كان الرجل يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته ولهذا قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فتناهى الناس أكذا ضبطه بعضهم أو حتى تناهى الناس إلى ما ترى وبعضهم ضبطه حتى تباها الناس والمقصود أن ذلك لم يكن معهودا فأنكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كل حال لكن يبقى هل الأفضل أن يضحي مثلا ببعير أو بسبع شياء من أهل العلم كالشافعي رحمه الله يرى أن التضحية بسبع شياء أفضل لكثرة إراقة الدماء، وأن هذا من أفضل الأعمال في يوم العيد. ويمكن أن يضاف إلى هذا اعتبار أن لحم الشاة أطيب من لحم الجمل عند غالب الناس، وسبع شاة قد تكون أوفر لحما من من البعير الواحد. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. إن شاء الله تقول ضحى بكبشيني ضحى بكبشيني استدل به أيضا من قال بأن التضحية بالغنم أفضل من التضحية بالبقر والإبل وهذا استدلال ظاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار الأفضل بخلاف الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في حجته عليه الصلاة والسلام من الإبل مع أنه بعث وهو في المدينة ولم يحج بعث هديا من الغنم لكن في حجته عليه الصلاة والسلام التي تبعه فيها الناس وقال خذوا عني مناسككم أهدى صلى الله عليه وسلم مئة قدنة فالهدي يطلب فيه الكثرة والإبل فيه أفضل بخلاف الأضاحي ولهذا أنكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من عق العقيقة ببدنه وكرهه عامة أهل العلم وهو خلاف السنة وذاك أوضح يعني في العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاتين، نعم هنا ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، على كل حال كذلك يمكن أيه يحتج له بأن تضحية الشاة أفضل لأن الله اختاره في الفداء وفديناه في ذبح عظيم. وكبش ومن أهل العلم أن يفضلون العبل على الغنم لكثرة اللحم بمعنى أنه لو أراد أن يضحي بشات أو ببدنه قالوا الأفضل البدنة لكثرة اللحم وهذا الذي ذهب إليه الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم تابعت في ذلك أفضل ويقول بكبشين أملاحين أقرنين وهنا فسر الأملح قال هو الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض مختلط بالسواد والبياض وبعضهم فسره تفسيرا أدق من هذا قال هو الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ما معنى هذا الكلام؟ مش معناه؟ يعني ايش؟ يعني ينظر في سواد يعني حول العينين أسود ويأكل في سواد يعني حول الفم أسود ويمشي في سواد أن أطرافه سوداء ويبرك في سواد أن أسفله أسود قالوا هذا هو الأملح طيب هل هذا يقال له أملح يمكن أن يحتج لهذا التفسير يمكن أن يحتج له ببعض ما صح في صفة ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرب فحيل يعني فحل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد هذا عند أبي داود وماجه بإسنادا صحيح وصح نحوه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه زيادة ويبرك في سواد فهذا يمكن أن يفسر به الأملح طرد سواد ببياض أين السواد وأين البياض السواد في هذه الأجزاء والباقي بياض وبعضهم يقول الأسود الأملح والأبيض وبعضهم يقول ما كان بياضه أكثر من سواده وهذا لا يخالف ما سبق وو بعضهم كالاصمعي يقول هو الأغر و بعضهم كابن الأعراب هو يقول يقول الأبيض الخالص وبعضهم يقول الذي يعلو حمره بعد كل حال الأحسن أن يفسر بما سبق في حديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين الأقرن أكمل وأحسن منظراً من الأجم فإن الذي ليس له قرون الشاة التي ليست لها قرون يقال جم والأخرى يقال لها قرناء حتى تقتص في حديث القصاص في المظالم تقتص الشاة الجلحاء من الشات القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا و على كل حال كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أخذ منه بعض أهل العلم أن الأملح أفضل من غيره فهذه مزية في اللون وبكبشين أن الكبش أفضل من الشات عفوا من الأنثى التي هي النعجة وأن التضحية بالضئن أفضل من التضحية في بل نقول بأن تضحية بالضائن أفضل من التضحية بالإبل وبالبقر وإن كانت أوفر لحما لكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وعلى كل حال كون الكبش أقرأ عفوا يعني أملح أو ذكر أو أنثى الشيخ الإسلام ثيم يرحمه الله يرى أن الأفضل ما كان أكثر قيمة نفاس عند أهله فإذا وجد واحد أملح أقرن وأخر ليس بأملح وإنما أسود فالشيخ الإسلام يرى أن الأفضل ما كان أنفاس وأكثر قيمة كون أكثر قيمة باعتبار أنه أنفاس يعني قد يوجد من نوع تعافه النفوس تعاف لحمه مثلا ولا يستطيبونه وهو أملح واقرا ويوجد من نوع آخر أنفس وأكثر قيمة وإن كان أقل لحما منه لكنه أغلى وأجود فهذا أفضل يعني مثل ما نقول الآن يوجد نعيمي، ويوجد نوع آخر سوري فوجدنا يصلح سوري. أقرن وأملح لأن بعضهم فسر الأملح بالأصفر أشهد أي نعم. على كل حال نقول أن شيخ الإسلام يرى أن الأنفس والأغلى ثمنا هو الذي يكون أفضل لأن المطلوب فيه إنما هو طيب لحمه والوفرة التي تكون فيه ويقول ذبحهما بيده وهذا يدل على أن الأفضل هو أن يباشر الإنسان الذبح بيده ويجوز أن يوكل غيره سواء كان قادرا أو غير قادر والمرأة تذبح أضحيتها أيضا لأن المرأة لا أشكال أن تذبح ولو كانت في حال الحي وقال وسمى وكبر التسمية سبق الكلام عليها وهذا يدل على مشروعية التكبير عند ذبح الأضحية قال وضع رجله على صفاحهما يعني صفحة عنق الأضحية الأضحية تطجع على الجانب الأيسر جانبها الأيسر ثم يأخذ بيده اليسرى يرفع رأسها قليلا ويضع رجله على صفحة العنق ثم يذبح بيده اليمنى هكذا بالنسبة لعامة الناس لكن من كان أعثم فماذا يصنع يمكن أن يعكس القضية فيرجعها على جانب الأيمن ويذبح بيده اليسرى ويأخذ برأسها بيده اليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ذبحها بهذه الطريقة وهذا أيسر للذابح وأيسر للبهيمة أيضا ولا يشرع ما يفعله كثير من العامة تجلس الأسرة بكاملها على البهيمة على هشات هذا يمسك يد وهذا يمسك اليد الأخرى وهذا يمسك الرجل وهذا يمسك الرجل الأخرى والثالث على بطنها والرابع على صدرها ولا تتنفس يمكن تموت قبل ما تذكى فمثل هذا يعذب البهيمة فيبحاج إلى أن تتحرك عند زهوق الروح وذلك أريح لها إذا مسكت عذبت بهذا ثم أيضا إلى تحركت أطرافها بقوة فإن هذا أسرع في خروج الدم وعلى كل حال الـ هنا الـ أشير إلى بعض الأحكام يعني ما حكم الأضحية من أهل العلم أن يقول الأضحية هي سنة كفاية قال لن يقول به الشافعية نعم سنة على الكفاية وبعضهم يقول وهم الجمهور بأنها سنة مؤكدة على كل مسلم مستقيم هذا قال به الجمهور والإمام البخاري رحمه الله يقول في الصحيح كتاب سنة الأضاحي كأنه يشير إلى هذا وعلى كل حال من أهل العلم أن يقول إنها تجب على المقيم الموسر وهذا نذهب به حنيفة وهو رواية عن أحمد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومالك رحمه الله يوجبها على الموسر مطلقا سواء كان مقيما أو غير مقيم والأدلة التي تدل على الوجوب قوية منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربا مصلانا. رواه أحمد بن ماجح بإسناد صحيح. وحديث أبي مخنف مرفوعا على أهل كل بيت على كل أهل بيت وضحيه. وهذا عند أحمد والأربعة بإسناد صحيح. وعلى كل حال بعض الصحابة ثبت أنه ما كان يضحي من أجل أن يعلم الناس أنها غير واجبة وهذا جاء عن جماعة من كبار الصحابة بل كان ابن عباس رضي الله عنهما يشتري من الجزار في يوم الأضحى ليعلم الناس يشتري لحما ليعلم الناس أنه لم يضحي لأن يظن الناس أنها واجبة بعض كبار الصحابة لهذه العلة لألا يظن الوجوب على كل حال من كان مستطيعا ينبغي أن يفرط فيها نظرا لهذه الأحاديث و من المساء المتعلقة بالأضحية ما يذكر في شروطها فمن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام فلو أنه ضحى بغزال مثلا أو بفرس فإن هذا لا يجزئه والأمر الثاني بلوغ السن المعتبرة فالضأن يجزئ فيه ستة أشهر والبقرة والمعز سنة والبقر سنتان والإبل خمس وفي بعض هذا خلاف قيل أهل العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن هذا رواه مسلم والمعز حينما يقال سنة سنة معنى ذلك أنه كمل السنة بحيث إنه قد أتمها ويشرع في الثانية إلا أن من أهل العلم كالشافعية من قال إن المعز يطلب فيها أن يبلغ أن يكمل سنتين وهذا خلاف المشهور عند أهل العلم والضائن ستة أشهر وعندهم عند الشافعية قالوا سنة لابد أن يكمل سنة المهم أن من الشروط السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء لأن العيوب على قسمين عيوب مانعة من الإجزاء وعيوب لا تمنع من الإجزاء لكن يحسن السلامة منها فالمانعة من الإجزاء هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها أما إذا كان العور خفي فإنها تجزئ كما في حديث البراء رضي الله عنه أربع لا تجوز وفي رواية لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها كان عرج خفيف فلا إشكال والكثير التي لا تنقي وفي رواية والعجفاء المقصود بالعجفاء الهزيلة ويلحق بذلك ما كان بمنزل بمنزلته من عيوب أو أبلغ منه أو أكثر منه بمعنى العرجة لو كانت اليد أو الرجل مقطوعة فهذا من باب أو لا نعم لو كانت هذه البهيمة قد انكسرت رقبتها أو انكسر ظهرها هذا الباب أو أولى مع أنه لم يذكر في الحديث لو أنها قد انشق بطنها فإنها كذلك الأشياء المؤثرة التي هي منزلة هذه الأمور المذكورة أو كانت أشد من ذلك ومن الشروط أيضا أن يكون ذلك في وقت الذبح وقت الذبح له ابتداء وله منتهى متى بداية الذبح يوم العيد يوم العيد متى بعد الصلاة بعد الصلاة وبعضهم يشترط بعد ذبح الإمام النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يذبح أضحيته في المصلة لكن الناس قد تركوا هذا منذ أزمان متطاولة لم يكن هذا من عادتهم لم يعد من عادتهم وبناء عليه لا يقال إنه بعد ذبح الإمام وإنما يقال بعد الصلاة وهل يشترط أن يكون بعد الخطبة الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك نعم لكن لو أنه لم يصلي لم يصلي أو وكل امرأته أن تذبح وقلنا إن صلاة العيد أصلا غير واجبة أو قلنا المرأة حائض وقال لها اذبحي من أجل أن ندرك فما الحكم فبعضهم يقول إذا مضى قدر الصلاة إذا مضى قدر الصلاة فعندئذ يصح ذلك سواء صلى أو لا نصلي لأنه حياناً يتأخرون ويحصل هذا قد لا يصلون العيد إلى الساعة الثامنة فما الحكم في هذه الحال الناس ينتظرون وبعض أهل العلم يقول بعد ذبح الإمام والصلاة العيد هذا إذا ذبح الإمام وصلى هذا الإنسان العيد وإلا فبقدر بقدر ذلك لكن مثل أهل البوادي ماذا يفعلون يقدرون وقتا يعني تقول صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قد الرمش فيقدر وقتا لصلاة العيد ثم بعد ذلك يذبح وعلى كل حال الحديث صريحة وواضحة في أن من ذبح قبل الصلاة فإنها لا تجزيه فيبقى النظر من ذبح قبل الصلاة هل المقصود قبل أن يصلي هو أو المقصود قبل صلاة الإمام قبل صلاة الناس ومن ثم قالوا لا بد ما يكفي التقدير لا بد من تحقق ذلك طيب إذا كان كما هو الآن يصلي في مساجد كثيرة بعض المساجد لربما يخرج مبكرا جدا ما ماتة خمس دقائق وهذا موجود فيمكن إذا قلنا بالتقدير أن يقدر أو أن يصلي أسرع المساجد ولا ينتظر المسجد الذي صلى فيه مثلا الأمير وإنما أي مسجد انتهى من الصلاة فإن الناس لهم أن يذبح، والله تعالى أعلم. أيضاً يبقى مسألة وهي ماذا يفعل بلحم الأضاحي؟ ماذا يصنع به؟ يقسم. كيف يقسم؟ تبعنا مجموعة من الروايات الصحيحة. أكثر أهل العلم يقولون على الأثلاث يتصدق ويأكل ويهدي وبعضهم قال على نصفين يأكل ويتصدق الروايات الصحيحة حديث عائشة ومخرج في الصحيحين وفيه فكلوا وادخلوا وتصدقوا ولم يحدد كلوا وادخلوا وتصدقوا وما ذكر الإهداء حديث جابر عند مسلم كلوا وتزودوا وأطعموا والدخلوا أطعموا يدخل فيه الصدقة ويدخل فيه الإهداء حديث سلمهم للأكوع مخرج في الصحيحين كلوا وأطعموا والدخلوا حديث أبي سعيد عند مسلم كلوا وأطعموا واحبسوا والدخلوا حديث بريدة عند مسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا والدخل والله تبارك وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر البائس الفقير هذه الصدقة القانع والمعتر كذلك ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد إلى أنه يجب أن يتصدق بقدر منها، فإن أكلها جميعا ولم يتصدق أخرج بقدره صدقة بقدر ولم يحد ذلك بالثلث على الوجود، وإنما بل إن بعض أهل العلم من استحب أن يأكل منها شيئا يصير ويتصدق، يفرق الباقي، لكن عموما هذه الأحاديث كما ترون. فيها الإطعام والأكل والدخار والدخار يرجع إلى صاحبها ولهذا يمكن أن نقول إن هذه الحديث الحديث تدل على أن يأخذ لنفسه ويطعم هذا الإطعام يتصدق يهدي ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن الأحسن أن يقسم ذلك على ثلاثة أقصى لكن هذا هذا لا يجوز. ويمكن أن يقال بأن الأمر في الآية فكلوا منها والأمر بالأحاديث كلوا إلى آخره أن هذا للتوسعة والإباحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ثم لما تحرجوا من ذلك في العام الذي بعده وسألوه أخبرهم أنه إنما نهاهم من أجل الدافة وهم الذين قد قدموا إلى المدينة في حال من الحاجة والفقر والناس بهم عوز فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسعوا على أخوانهم أن يوسع أهل السعه واليسار على أهل الحاجة والله تعالى أعلم قال كتاب الأشربة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيهن عهدا كان عاهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قوله كتاب الأشربة جمع شراب والمقصود ما يحرم من الأشربة لكونه من المسكر هذا هو المراد بهذا الباب وذكر في ثلاثة أحاديث. حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، طبعا بعد الحمد لله الثناء عليه كما تدل عليه رواية البيهقي. ثم قال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، أي من خمسة. يعني وهي من خمسة أي حالة كونها تصنع من خمسة أشياء يعني آن ذاك وهذا يدل على أنها لا تنحصر بعصير العنب المسكر كما قال ذلك من قال به من فقهاء الكوفة فإما الخمر ما خامر العقل كل ما أسكر إنه يحرم سواء كان من العنب أو من غير العنب كما سيتضح والأحاديث الدالة على أن على هذا المعنى أن الخمر لا تختص بعصير العنب كثيرا جدا فمن الأحاديث الصحيحة الثابتة وما هذه إلا نماذج قليلة من كثير حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا عند أبي داود والترمذي وقال الترمذي وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا كل مسكر حرام عند الترمذي والنسائي سنادا صحيح. وقال الترمذي. وفي الباب عن عمر وعلي وبن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج البصري وديلم ويمونا وعائشة وبن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن المغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة ووائل ابن حجر وقره المزني. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة. خمر الأعناب إلا قليلا لاحظ وعامة خمرنا البشر والتمر وهذا واضح الخمر حينما نزلت نزلت حريمها لم تكن من العنم خاصة وهذا مخرج في الصحيحين وعن أنس حرمت الخمر فقالوا أكفئها فكفأنا يقول معتمر قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر فقال أبو بكر بن أنس بحضرة أنس قال وكانت خمرهم يعني البسر والرطب يسمونه فضيخ فلم ينكر أنس وهذا مخرج في الصحيحين ومن الأحاديث أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن كل مسكر أذكر عن الصلاة وفي رواية كل مسكر حرام وهو في الصحيحين وحديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وهذا عند أبي داود وضعفه لا يخلو من ضعف في إسناده وحسنه الحافظ بن حجر ويدخل في المفتر الحشيشة والقات والقات ما يحصل به الفتور والارتخاء لدى من تعاطاه بذبول الأجفان ونحو ذلك ومن ذلك حديث أبي سع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا أنهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره هو عند النساء بسند صحيح وحديث ابن عمر مرفوعا المسكر كثيره وقليله حرام وهو عند النساء أيضا بسند صحيح وعن ابن عمر أيمن رضي الله عنهما مرفوعا كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة خرج في الصحيحين وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب وقد ذكر بالرجب رحمه الله أن الأحاديث قد تواترت لأن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر حرام وكل ما أذكر عن الصلاة فهو حرام كل خمر فهو حرام هذه هذه بعض الأحاديث الصحيحة والأحاديث كما قلت كثيرة جدا وهنا يقول وهي من خمسة من العنب والتمر سواء كان وحده أو خلط بالبسر أو الرطب بالبسر وهو الذي يقال له الفضيخ والعسل وهو الذي يقال له بلغة أهل اليمن البتع كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسأل عن جملة من الأشربة منها هذا النوع من الخمر والحنطة والشعير والذي اتخذ من يقال له المزر كما في حديث أبي موسى نعم هذا في لغة اليمن يقول والخمر ما خامر العقل يعني خالطه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه قوله فيهن هذه عند مسلم كذلك ننتهي إليه هذه عند مسلم قال الجد الصحابة رضي الله عنهم سألت الجد هل ينزل منزلة الأب هل يحجب الإخوة أو يرث معهم اختلفوا في هذا فعمر رضي الله تعالى عنه ود أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك من قبيل المنصوص فلا يحتاج إلى استهاد وكذلك أيضا قال والكلاله والكلاله هو بعضهم يقول هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد وبعضهم يقول الكلاله تطلق على الميت مع مرثته لا أصل له ولا فرع وارث فيرثه من الحواشي فذلك يقال له كلاله. يقولون من تكلله النساء بعضهم يقول هذا من الإكليل ما يوضع على الرأسه مستدير فالشاهد أن مسألة الكلالة عمر رضي الله عنه سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسأله حتى ضرب في صدره أو دفع في صدره وقال أما تكفيك آية الصيف وهي الآية التي في آخر سورة النساء قال وأبواب من أبواب الربا لعله يقصد ربا الفضل فإن الربا النسيئة قد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تحريمه لكن الربا الفضل هو الذي ورد فيه الخلاف وابن عباس كان له قول مشهور في هذا ورجع عنه ونقل أيضا القول بالجواز عن جماعة كمعاوية وبن مسعود وقال بذلك أيضا قتادة من التابعين وهو قول أهل الظاهر أن ربا الفضل أنه يجوز فعمر رضي الله عنه كان هو أن يقطع باب الاجتهاد أو تمنى لو قطع باب الاجتهاد في هذا ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت آيات التي تحرم الربا قرأها على الناس نعم وأمرهم ب يعني فبعض أهل العلم تلحافظوا من كثير عند تفسير آيات الربا ذكر يعني عند قوله فدعوا الربا والريبة قال بأنه تبقى أمور مسائل مشتبهة مترددة ولهذا قال دعوا الربا واضح عن الصريح والريبة يعني الأشياء التي فيها احتمال نعم فتبقى بعض المعاملات مترددة بين الربا والمعاملات المباحة وما أكثر هذا في زماننا هذا وعلى كل حال الحديث يتعلق بموضوع المسكر والخمر نعم فضل الله حسن الله هناك وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل نعم سئل عن البتع يحتمل كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أن السائل هو أبو موسى الأشعر لأنه ثبت أن أبا موسى الأشعر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حينما بعثه مع معاذ إلى اليمن فسأله عن هذه الأشربة سأله عن البتع وغيره قال سئله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام هنا بطبيعة الحال لا يفهم من قوله كل شراب أسكر أن التحريم متعلق بأنه فعلا أوصله إلى مرتبة أو مرحلة أو حالة السكر لا وإنما ما كان فيه هذه الخاصية لأن بعض الناس قد لا يسكر لسبب أو لآخر لأنه مدمن كما نشاهد يشربونه في الطائرات وفي أماكن ربما اجتماعات ونحو ذلك الذي نعتاد شربه ولربما لا يتأثرون فمثل هذا هل يقال إن ذلك يباح لهم الجواب لا وإنما ما كان فيه خاصية الإسكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام كل مسكر حرام قد أورد جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى وجاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي وأبي داود كل مسكر حرام هذه توضح كله شراب أسكر قال في رواية الترمذي وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وفي رواية فالحسوة والمقصود بالحسوة يعني الجرعة والحسوة المرة الواحدة حسا حسوا نعم وهذا يدل هذا بمعنى أن ما أذكر قليله فكثيره فكثيره حرام وقوله هنا فهو حرام ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على صحة هذا الحديث نعم، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. يريد ابن عبد البر رحمه الله أن يرد على الأحناف أو أهل الكوفة الذين قالوا بأن الذي يسكر إنما هو، إن الذي يحرم هو عصير العنب خاصة. طبعا انتبهوا. هم لا يقصدون أن الإنسان يجوز له أن يشرب من عصير الفواكه المسكر بحيث إنه يسكر ويقولون إنه يجوز هم لا يقصدون هذا يقولون حرام لكن ماذا يعنون؟ هم يقولون بأن هذه، هذا العصير الذي ألقى بالزبد أو النبيذ تعرفون النبيذ؟ يضع إناء ويلقى فيه فاكه تمر، بسر، رطب، خوخ نعم. أو غير ذلك يلقى فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبد له كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن هذا دعت جارية حبشية وطلبت من السائل أن يوجه السؤال لها فذكرت هذه الجارية أنها كانت تنبض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيشربه في الصباح لكن إذا بقي مدة ثلاثة أيام مثلا تغير ألقى بالزبد اشتد فإنه يكون مسكرا فلا يجوز أن يشرب الأحناف ماذا يقولون يقولون يجوز أن يشرب لا يحرم يمكن أن يحول إلى خل ويمكن أن يباع ويستفاد منه لكن لا يشرب منه شربا يسكره فإنه لا يجوز أن يذهب عقله بهذا الشراب يقولون هذا لكن ماذا يقولون يقولون, يقولون, يقولون شرب منه بحيث لم يسكر إما لأنه معتاد للإدمان أو لأنه شرب قليلا. أو أن خاصية الإسكر فيه كانت ضعيفة بحيث أنه يحتاج حتى يسكر يشرب قوارير فهم يقولون هذا يجوز بمعنى أن البيرة التي فيها نسبة من الكحول لو شرب منها عشر قوارير يسكر فلحنا يقولون هذا ما في شيء إذا شرب قارورة وقارورتين واضح الجمهور يقولون إذا كان يشرب كثيرا فيسكر فإن القليل منه يكون محرما كما دل عليه هذا الحديث ما أذكر منه الفرق فملء الكف منه حرام في الرواية فالحسوة منه حرام والفرق إناء يسع 16 ستة عشر ستة عشر رطلاً ولا على كل حال ما يزيل العقل ذكر الفقهى رحمه الله رحمه الله أنه نوعاً نوع يزيله مع اللذة وهي المقصودة عند أصحابه فهذا هو الخمر وهذا الذي يحرم وردت النصوص في تحريمه النوع الثاني يزيل العقل لكنه لا لذة فيه ولا يدركه وهذا مثل البنج. فمثل هذا ما حكمه ما حكمه من أهل العلم كالحنابلة من قالوا إنه يجوز للحاجه إذا لم يكن فيه ضار غالب يجوز للحاجه ومن غير حاجة واحد يريد أن يبنش فقط يقول وأستريح أبغى أغيب عن هذا العالم أخذ إجازه لمدة يوم فهذا لا يجوز لأنه يذهب عقله من غير حاجة لكن للعملية لا إشكال مثلا لآلام شديدة لا إشكال والأحناف يقولون يجوز بإطلاق حتى لو كان من غير حاجة وهذا لا يخلو من إشكال وعروة رضي الله عنه الروايات التي جاءت عنه حينما رأى يعني وقع الداء في رجله وأرادوا قطعها جاءوا له بمثل هذا فامتنع منه وقال كيف أشرب شيئا يمنعني من ذكر الله عز وجل وفي بعض الروايات أنه امتنع لأنه قال كيف يعمد العاقل إلى ما يذهب عقله ويشربه وأبأي يشرب، لكن هذا لا يدل على التحريم التحريم على كل حال الحاجة أجازه الأحناب إلا هو الشافعي للحاجة وأطلق ذلك الأحناف الحديث الأخير نحن نريد أن ننتهي من هذا الباب. تفضلنا حسن الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال.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 المقصود هنا الذي باع الحمر هو سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه كما جاء مصرحا به في رواية مسلم وذلك كما قال الخطيب البغدابي بأن سمرة رضي الله عنه كان أميرا لعمر رضي الله عنه على البصرة فأخذ من أهل الذمة أخذ منهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس نعم. الشاهد أنه أخذ الجزية سواء كانوا من المجوس أو كانوا من النصارى نصارى العرب الذين كانوا في العراق أخذ الجزية منهم خمرا ثم باعها عليهم باعها على أهل الذنب يعني قد يكون الذنب يقول أنا ما عندي مال نقود ما عندي إلا خمر تاجر خمر مثلا أو يعصر الخمر يقول عندي خمر فتأول واجتهد فأخذ منهم الخمر وضاعها لهم لهؤلاء أهل الذنب ويظمن هذا يجوز يعني ما كان يتاجر بالخمر حاشة وكلا يبيعها لنفسه وإنما التأول هذا التأول فعمر رضي الله تعالى عنه أنكر عليه ذلك قال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وعند أبي داود وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه محرم عليهم كمان ومعنى جملوها يعني أذابوها يعني بمعنى أنها صارت في حالة أخرى أذابوها حتى صارت ودك لا يقال لها شحم المحرم عليهم الشحم قالوا نحن نبيع ودك أنا بيع الشحم وهذه حيلة نعم زال عنها اسم الشحم لكن بقية هي متحولة من الشحم وعلى كل حال لا يجوز بيع الخمر التجارة فيها وفي هذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر وهو مخرج في الصحيحين وجاء عند مسلم الحديث حديث سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم الخمر فمن أدركت هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبيع ولا يبع وجاء من حديث بن عباس أيضا عند مسلم أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له صلى الله عليه وسلم هل علمت الرجل جاء تسمية في رواية أخرى لكن لا تخلو من ضعف إنه كيثان قال هل علمت أن الله قد حرمها قال لا قال فسار إنساناً في الرواية الأخرى أنه سار خادماً أو أنه كلم خادمه سار إنساناً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته قال أمرته ببيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها ويلحق به بيع كل ما كان لا يستعمل إلا على وجه محرم مثل آلاف الطرد والحشيش والمخدرات والألعاب المحرمة وما إلى ذلك مما لا يمكن الانتفاع به بوجه مباح ولهذا قالوا لا يجوز شراء المغنية كانت أمة ومن وإنما قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله قالوا يشتريها سادجة يعني يشتريها بمعنى أنها كأمة لا مغنية بهذا الاعتبار وعلى كل حال ذكر بعض أهل العلم كابن جرير وكذلك ابن العربي المالكي في أحكام القرآن أن تحريم الخمر يستنبط من مواضع كثيرة من آية المائلة هل يمو الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريدس هذا الموضع الأول والريدس والنجس ولا يجوز تعاطي النجس ولا بيع النجس من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فإنه محرم فاجتنبوه هذا أمر بالاجتنام وهو للوجوب فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلق به اجتنا به الفلاح وما كان كذلك نعم فهم بغي أن يتقى ويبسلم وهكذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فالعداوة والبغضاء بين المسلمين أمر محرم قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فمن صد عن أشغل عن ذكر الله وعن الصلاة إنه يحرم وهاكذا ختم الآية بقوله فهل أنتم منتهون؟ فهذا استثناء بمعنى مضمن معنى الأمر بمعنى انتهوا والأمر للوجوب وعلى كل حال الخمر متى حرمت؟ بعضهم يقول في السنة الثالثة بعد أحد وهذا الذي قال به ابن سعد صاحب الطبقات ويحتج لهذا بأنه لما نزل تحريم الخمر سألوا قالوا فكيف بإخواننا الذين قتلوا في أحد استشهدوا في أحد وصيبوا في أحد وهي في أجوافهم لكن هذا ليس بصريح يعني يمكن تكون نزلت بعد ذلك بسنين وسألوا عمن شربها قبل التحريم ولهذا ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أنها حرمت في السنة الثامنة من الهجرة واحتج على هذا بثلاثة أحاديث اثنين منهما لثلاثة أحاديث واحد صحيح واثنان ضعيفان احتج بما رواه أحمد عن ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية راوية خمر يهديها إليه فقال يا فلان أما علمت أن الله حرمها هذا صحيح لكن هل هذا يعني يقطع بأنه كان عام الفتح أن حرمت عام الفتح يمكن تكون حرمت قبل هذا والرجل هذا لم يبلغه جاء من قومه من ناحيته نعم ولم يبلغه التحريم وعلى كل حال أيضا احتج بحديث ثميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية حمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أنها قد حرمت بعدك هذا في ضعف يقولون إسلام تميم الداري كان بعد فتح كل سنة يأتي بها فطيب إذا كان إسلامه بعد الفتح وكل سنة يأتي بها يعني في إشكال فهذه أنه كان يهد جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر إلى آخره هذه هذا الجزء من الحديث لا يصح لا يصح على كل حال تحريم الخمر بعضهم يقول إن ذلك كان عام الحديبي في السنة السادسة وهذا اختاره الحافظ الدنياضي وبعضهم يقول مثل ابن إسحاء بأنها كانت في عام النظير في السنة الرابعة فالعلماء اختلفوا فيها هذا الاختلاف ولا أعلموا شيئا يمكن أن يستدل به بحيث يكون قاطعا في وقت تحريم الخمر. والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من شرح هذا الحديث. وبعده إن شاء الله كتاب اللباس. وفي ستة أحاديث. لكن الدرس القادم في دورة الشيخ مساعد الطيار الشيخ. عبد الرحمن العائد ابن معاضة البكري في أصول التفسير وعلوم القرآن في المغرب والعيشة فما رأيكم؟ الترس الجاي ما يكون فيه؟ ولا أنتم حاضرين أصلا؟ من يبي يحضر؟ في الدورة وبعدين وبعدها دورة اللي بعدها بسبوعين بعدها بسبوعين من يبي يحضر خلاص إذاً الدرس القادم ما يكون فيه درس عندنا هنا جيد بس ما تقولون نتوقف بعد ما تحضرون نريد ننتهي هذا الفصل إن شاء الله طبعا التوقف اللي أسبوعي حسبينا من قبل الأوراق اللي أعطيناكم أسبوعين وإن شاء الله ينهى إن شاء الله إن شاء الله ينهى هذا الفصل بإذن الله بإذن الله لا يضع بإذن الله يقول تذكير غدا صلاة استسقاء ذلك الله خير هل تم الترتيب لدروس أخرى عند انتهاء العمدة غير الدروس التي في مسجدكم؟ الجواب لا، بكل تأخير طيب عندكم سؤال؟ تفضل كده ايه كان فيش ان الحمر حرمت من اجل att alkohol är förbjuden på grund av min inkomst. Om det är fråga om alkohol, ska jag berätta för dig några saker. Okej, jag har redan pratat om det. Vi har pratat om det. Och vi har sett att alkohol är två typer: en mäktig och Det är inte en Den andra delen är وإنما نجاسة معنوية لأنها ذكرت مع الميسر والمصاب إلى آخرين فالرجس والأمر الثالث أن القول بأن بأن ذلك يحمل على عموم المقتضى في قوله فاجسنبوه فيعم كل أنواع الانتفاع أن هذا لا لا يخلو من حرج يعني يدخل المكلفين في حرج كبير وذكرت أن من الأشياء التي قد تسكر البنزين فنقول لا يجوز استعمال البنزين على هذا ويدخل في أشياء كثيرة من ما يزاوله الناس والأصبار والغراء وال... كل هذه تذكر هل يقال أن هذا حرم جواب لا ولهذا يمكن أن يقال والله أعلم بأنما صنع من أجل الإسكار صنع من أجل الأكل أو الشرب أو الشم أو غير ذلك يتعاطى أو عبر على سبيل الإسكار هذا الذي يحرم والله أعلم هنا يقول وفي القوم رجل جالس أحمر أي اللون أخ... قلت له من قبل راجع اسم كيف زهدم من ضرب الجرمي زهدم. يقول أي الأحمر أي اللون في رواية حماد بن زيد رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي أي العجم وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه فقد أخرج الترمذي من طريق قتادة قال عن زهدم قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجا فقال أدم فكل فإنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله مختصرا وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بني تيم الله وزهدم من بني جرم فقال بعض الناس الظاهر أنهم متنعا معا هو نفسه هذا زهدم والرجل التيمي وحمله على دعوة التعدد استبعاد أن يكون الشخص الواحد ينسب إلى تيم الله وإلى جرم، ولا بعد في ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوريد وهو العدني عن سفيان وهو الثوري فقال في روايته عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدما نعم قال كنا عند أبي موسى فأتي, أو فأتي بلحم دجاج فعلى هذا فلعل زهدما كان تارة هو بضم الدال ولا بفتحها لا بالفتح. كان تارة ينسب إلى بني جرم وتارة إلى بني ثيم الله. وجرم قبيلة في قضاءة ينسبون إلى جرم. هذا هو الشاهد. نحن ذك اليوم ما ذكر بني ثيم الله وإنما مقضاءة. نعم وأنه جرم هكذا. فأنت سألت عن هذه القضية كيف يكون من قضاعه ويكون جرمي فصاروا يرجعون إليهم ماشي هذا أهل جيد أهلا جيد شيء آخر هنا؟ إيه ذكر بعد ذلك أنه تهيم الله أيضا من بني قضاعة وكذلك أيضا إيه. إذن لا منافات جزاك الضخير هذا في الفتح صفحة 738 في الجزء تاسع طبع الدار الحديث شكرا الله لك في شيء آخر؟ نعم كيف يحصلون عليها إلا بالشراء نعم نعم. هؤلاء إذا شربوا الخمر في بيوتهم ولم يظهروا ذلك فإنهم لا يمنعون منه في بيوتهم لا يتخذون خمرات ولا يظهرون ذلك في أسواق المسلمين ف. عند عندئذ ما أغلقوا عليه أبوابهم لا يمنعون منه ولا يمكن أحد أن يفتح محل إبيع خمر ويقول أنا من أهل الذنب مثلا لا. فهذا من المنكرات لكن إذا أغلقوا أبوابهم على أنفسهم وشربوا الخمر في بيوتهم ولم يظهر من ذلك شيء لم تظهر أصواتهم ولا ما ينكروا نحو ذلك فعندئذ قال لا يداهمون في بيوتهم يقال والله هم يشربون خمر في البيت جاء إنسان وقال أنا عندي خمر ما عندي جزية من المال كيف لا لا لا إذا كان إذا كان عند لا يوجد ولا شيء لأن هؤلاء منهم من يستحلونه ديانة مثل النصارى ما يجلده لكن لا يمكن من إظهاره بين مسلمين. بس هنا طيب نعم كيف أنت ما سمعت بالبيرح وش اللي فات كثير من الناس فيها لا طعم ولا لون ولا رائحة ما فيها في نوع من البيرة خارج هذه البلاد مسكر قد حدثني بعض من ابتلي بمن ابتلي بشربها قلت يجلس يضحك بطريقة يعني سكران بيرة عندنا لست أدري عن النسبة التي فيها هم كاتبين خالي من الكحول ولست أدري عنها لو أنه شرب مثلاً 20 قارورة هل يسكر ولا ما يسكر إن كان يسكر إذا شرب كثير فإنها حرام وإن كان ما فيها نسبة فإنها لا تحرم والناس منهم من يقول فيها ومنهم من يقول ليس فيها ألا لا أعرف ولا ما أشربها قط ولا يكفي هذا نعم فضل <تصفيق> يا أما النهاية فنسيت النهاية الأقرب أنها ثلاثة أيام بعد يوم العيد أيام التشريق يعني بغروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق فتصبح أربعة أيام المجموعة مع يوم العيد هذا هو الأقرب هو اختيار شيخ الإسلام تيمية والحافظ من القيم ومن أهل العلم من قال إنه يوم العيد مع يومين بعده وهذا قال به طائفة الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد يوم العيد مع يومين قبله عفواً بعده والله أعلم ومن هم من منع من الذبح بالليل كالمالكية يقولون يحرم أن يذبح ليلاً والصحيح أنه لا يحرم منهم من قال يكره أن يذبح في الليل ويصح والأقرب أنه لا يكره ولا يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق أيام أكل وشرق وذكر لله عز وجل نعم.